حكم اللقاء في انتظار النهاية في انتظار اختتام المنتصف حكم اللقاء علي حمد يراقب الساعة يراقب الساعة وفي انتظار النهاية الكرة ملعوبة خطيرة جايل لك بيسجل جايلك بيسجل جايلك بيسجل هذا هو امين الترميطي هذا هو الترميطي جول الله, الله عليك يا الترميطي الله عليك يا ليتي كبير كبير يا ليتي كبير يا والله جايلك بيسجل اصبر عليه شوي. عليه شوي هذا هو التونس يميني السرميطي لاعب هردة برلين السابق لاحظه وسيانه والعرضية لاحظه المرور من جانب اللاعب الله اكبر عليك الله اكبر عليك انطلاقه رائعة مرور رائع استكمال ولا اروع هدف سادس هدف يصل به الفريق تقريبا الى النهائي اداء رائع محمد نور ما قصر على الاطلاق قدم اداء